ضحكتي غابت وهدتني وبانت شيبتي الطفولة ودعتني وابتديت فقدها ما بقالي رغبها الله ربتي في غيبتي بشروعني بنتي تسال دها بعد ما حملت علي تغريبتي واجبرتني اتركي دينك ومادت يادها عدنا سمي ودا يعلتك ومصيبتي كبرت بدون مدري بزمن ولادها لا دريت اني كبرت وصارت اكثر هيبتي صرت طفل شوفتها بطفال لي تمعدها ما احس اني صغير رفعت لله يديها جعلني مفقدها امي اللي لو تحس شوية طهرت غيبتي تنتظرني لنجيها ثم اقرب يدها جنتي انها تشوف اني طفل ومصيبتي حزني اللي في عيوني لا بغيت اسعدها لا بغيت اسعدها